الحمد <تصفيق> لله الحمد لله الذي شرفنا بانزال الكتاب وجعله من أجل واوفق الاسباب المؤصله الى العزيز الوهاب وصلاه ربي وسلامه على رسولك صلى الله عليه وسلم والأحباب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضاً رطبة ونقلوه إلينا سلسلاً عذباً حمداً نرغبه تعالى أن يرفعنا به إلى مقام الإحسان ويسر لنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بالحكمة وصادق البيان ويدخinana في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان آمين آمين أما بعد إخوتي أحلام رسول الله بحمد الله تبارك وتعالى نستقبل والأمة الإسلامية جميعا السنة الهجرية الجديدة وفي هذا الاستقبال للسنة الهجرية الجديدة ينبغي أن يقف المرء على أمور تعد ضوابط لهذا الاستقبال فيكون هذا الاستقبال بالفرح مسبوقا بعنصر مهم يحتاجه الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته وهو محاسبة النفس على ما قدمته في السنة الماضية فلا يكون الاستقبال الشيء استقبال الشيء الجديد إلا عند نهاية القديم والفرح بما يأتي محاسبة لما مضى وهكذا ينبغي على المرء أن يكون مصداقا لقول رسولنا الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يخاطب الأمة وليس في هذا الخطاب خطاب له لنفسه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحاسب نفسه في كل يوم أكثر من مئة مرة يحقق ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توهوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من مئة مرة هذا الحبيب الذي عصمه الله من الخطأ ومن الزلل وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكنه لم يكن يتوانى عن محاسبة نفسه ابتداءه لذلك قال أهل العلم من تقاعس عن التوبة والاستغفار بحجة أنه لم يخطئ فهو مخطئ وأيضا قسم ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه التوبة ثلاثة أقسام وجعل القسم الأخير التوبة من التوبة بمعنى أن تتوب إذا ظننت أنك لم تخطئ فمجرد الظن أنك لم ترتكب خطأ هو خطأ بعينه وبالتالي تلذمك منه التوبة وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد قسم مجتمع الإنسانية جميعا قسمين لا ثالث لهما قسم تائب وقسم ظالم بمعنى إما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما لا يستطيع أحد من الناس أن يقول أنا لست تائبا ولست ظالما لست تائبا لأنني لم أعصي ولست ظالما لأنني لم أعصي قالوا هذا التصنيف خطأ والذي يدل عليه على هذا التقسيم كتاب الله عز وجل ربنا تبارك وتعالى هو الذي قسم مجتمع البشرية قسمين اثنين قال ربنا تبارك وتعالى في صادق وحيه ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون ومن لم يتب حصر حصر بمن بما والا ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون بمعنى اما ان تتب او اما ان تكون ظالما لنفسك والظلم ثلاثه دواوين كما سبق ان نبهناكم لذلك اول عنصر يعد ضابطا في استقبال السنة الهجرية الجديدة والفرح بها هو أن تحاسب نفسك على ما قدمت في السنة الماضية هل سددت وأرشدت؟ هل حققت وأعقيت وبذلت الجهد في إصلاح النفس وإصلاح المجتمع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أبي برزة الأسلمي وفي غيره عن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفي رواية بن مسعود حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناء وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن من أين اكتسبه وفيما أنفقه محاسبة النفس بهذا الترتيب مهمة للتجديد مهمة لمراعاة الإصلاح في النفس وفي المجتمع لو كان كل واحد فينا فرد أو مسؤول أو كيفما كان يطبق مبدأ المحاسبة عند نهاية أي شيء لاستقبال شيء جديد لكانت الأمة في ركب الأمم أي في صرحها الأعلى لذلك هذا الاستقبال أيها الإخوة يذكرنا بشيء مهم يذكرنا ببناء الدولة الإسلامية بناء الدولة التي حملت علم, علم المجد لمدة أربعة عشر قرناً ثورة سلمية أصلحت نفوس البشر في أقل خسائر ممكنة فيما يعلم من مما عملته الأمم في ذي قبل والتي جاءت فيما بعد لذلك يقول توماس كارلايل صاحب كتاب الأوائل في العالم يقول إن أول الأوائل فيما استعرفته من عظماء التاريخ هو محمد صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام لأنه قام بأعظم ثورة حبية سلمية أعطت لنفوس العالم هدنة لم يعرفوا شيئا مثلها في ذقب ولم يعرفوها فيما بعد لذلك أعطي هذا اللقب ونحن لا ننتظر يأتينا رجل مستشرق أو مستغرب أو غير ذلك ليؤكد لنا هذه الحقيقة ولكن حينما نستعرض هذه الحقائق التي جرت على منهم على لسان منهم غير مسلمين نقول وشاهد شاهد من أهلها وإنما في نفوسنا أن هذا حق لأن ديننا حق لأن ربنا حق ولأن نبينا حق وجاء بالحق ولأن الإنسان إذا أسند على الحق شق له أن يتوكل لأنه أهل لأن يكفى حينما يستند المرأة على الحق يحق له أن يتوكل لأنه أهل لأن يكفى لماذا؟ لأنك استندت إلى الذي خلقك وهو عالم بأثار أسرارك كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية؟ تعالوا أيها الأحباب لنستعرض أروع الصور في مراحل الهجرة التي بها قامت الدولة الإسلامية وجعل هذا القيام هذا البناء نقطة تحول في تاريخ البشرية لا يغسله الماء بالتساقط ولا الرياح بالتفاوض ولا الزمن بالتحاوض هذا التحول التاريخي غرز في أربع أنفس وبدأ بها وهذه اليد التي أودعت هذا الحق في أربعة أنفس ثم وسعها لهي قادرة على أن تحول العالم بين الفينة والأخرى إنها يد الله التي تعمل في الخفاء فليتق كل جبار ربه في المصطبعفين في الأرض فإن الله يأخذ أخذ عزيز مقتدر إن الله يأخذ أخذ عزيز مقتدر وليضع كل واحد تستبطنه النفس بالعظمة هذا الآية حلقة في أذنه حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما ينبغي أن يكون عليه الذكي إلا وصنعه في هذا التاريخ نقول أنه مرشد بالوحي نعم مرشد بالوحي لكن أول سؤال ينبغي أن يسأله الإنسان لأنه طرح لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا كانت الهجرة هي البانية للدولة الإسلامية ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة نحو يثرب ولماذا اتخذ المسلمون التأريخ الهجرية تأريخا لدولة الإسلام أربعة أسئلة مهمة في الأول وهناك أسئلة ستتنافع أولا حينما نريد إذا عرضنا أن نجيب لماذا هاجر النفس على هل هاجر خوفا يعني إذا قلنا هاغر خوفا معناه أنه جباب كلا وحسى أن يكون النبي كذلك وهو الذي أوتي قوة أربعين رجلا فيما ذكر أهل السيارة قال مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته من باب التشريف أنه أوتي قوة أربعين رجلا ومع ذلك هو مؤيد بالوحب ومع ذلك نبي صلى الله عليه وسلم لم يركن إلى هذا الوحي مطلقا يعني لم يركن بالأطراف ركن بالقلب ومن أجل هذا استخرج أهل العلم بالتزكية معنا حقيقيا للتوكل قالوا التوكل هو اعتماد القلب على تدبير الرب معتماد الجوارح لا اعتماد القلب لكن لهذه الجوارح أن تسن سنة المدافعة أن تدافع نفسها باتخاذ الأسباب فإن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يلقن الأسباب في حالة الاحتياج قال لمريم وهز إليك بجدع النخل يعني هي أحوج ما تكون أن يسقط عليها الرتب دون أي حركة لأنها في حالة ضعف وفي حالة مخط ومع ذلك أراد ربنا أن يعلمها الأخذ بالأسباب فقال وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً يعني خذ بالأسباب ولو في حالة الضعف ربنا تبارك وتعالى لن يعطيك الشيء بهذا السبب إلا ليبقي فيك قوة البشرية وقانونها والنبي صلى الله عليه وسلم بقي على هذا القانون فأراد أن يهاجر بوحي من الله لو كان هجرته هروبا وخوفا وجبنا لسبق بنفسه لكنه لم يخرج حتى أخرج أتباعه واطمأن عليهم إلى أنهم وصلوا إلى ضر الأمان وبقي هو في الأخير كان كلما أرسل وفدا وعلى رأسه واحد من كبار الصحابة كسيدنا حمزة وعمار وغير ذلك يأتيها أبو بكر وأبو بكر هو أول أول رجل آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الميزان يقول النبي صلى الله عليه ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة إلا أبا بقف فإنه لم يتلعثل لم يتلعثل فسمي صديقا حينما جاءت القريش قال تسمعوا ما يقول صاحبه قل ما يقول يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ولم يقول أنه أعرج به قال إن كان قد قالها فقد صدق خلاص سلمت الأمر لأنني آمنت به فيما ينزل فكيف لا آمن به فيما يعرض الذي ينزل هو الذي يعرض بالشيء هو الكبير المتعال القدير المقتدر قوة الإيمان لا تظنن أن أبا بكر لم يكن من قريش ولم يكن ثاقب الذكاء وهو التاجر الحاذق أن لن يستطيع أن يدخل إلى السوق فيخرج بأكبر الأرباح ومع ذلك أذعن للحق ولم يذعن للباطل هنا تكمل القضية حينما ندرس نفسية الصحابة في عهد الجاهلية كان قد انفرد كل واحد منهم بإلهه الخاص لأنه لا يرضى أن يعبد إلها اشترك فيه مع غيره ومع ذلك أذعن للحق وترك هذه العصبية أم هي قوة الله في الوحي تغلغلت إلى نفوسي الصالحين بل هي كذلك فيقول يا رسول الله ائذن لي في الهجرة لعلي أخرج مع أما لعلي أخرج مع فلان لعلي أخرج مع فلان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اصبر يا أبا بكر فلعل أن الله يجعل لك صاحبة فيجلس أبا بكر ثم يخرج الوفد الثاني فيأتي أبو بكر إلى رسول الله يقول يا رسول الله ائذن ل mau في الهجرة فيقول اسبر يا أبو بكر فلعل أن الله يجعل لك صاحب ويخرج الوفد الثاني ويأتي أبو بكر ويقول يا رسول الله ائذن لي في Griffey فيصبره النفس العسيم يقول لعل أن الله يجعل لك صاحب حتى اطمأنا النبي صلى س على وفود المهاجرين لكن لم يغسر النبي المهاجرين حتى بايعه أهل بيع بي... البيعة الثلاث على ثلاث مراتب وعلى ثلاث دفعات البيع الأولى بيعة عامة بيعة الاعتقاد والبيعة الثانية بيعة النساء لضمار الحق في البيوت والبيعة الثالثة بيعة الجهاد لم يخرج إليهم حتى قالوا في بيعتهم إنا نبايعك على أن نمنعك مما نمنع به أنفسنا أو عنه أنفسنا فسلم الناس على سلم ثم أخرجه كانت هذه الخطة الأولى الخطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوحي إليه بالإذن بالخروج اشترى ناقتين ودفعهما إلى عبد الله بن أريق لكي يستعد بهما للسفر الذي سيخرج للهجرة خطة ثانية مهمة جدا اشترى معقتين هذا إعداد شوفوا الخطة خطة الذين يريدون أن يصنعون دورة الإسلام بزر واحد خطة ذكية لمن دفعها؟ دفع إلى عبد الله مريكة من هو عبد الله مريكة؟ أكان مسلما؟ لا كان كافرا لماذا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لمسألتين المسألة الأولى أنه كان عالما بما يسمى بعلم القيافة وهو تتبع آثار الصحراء للوصول إلى أي جهة ينبغي أن يصل إليها وهو تتبع آثار يسمى علم القيافة وكان قد برع العرب في ثلاثة فنون علم القيافة وعلم الأنساب وهو جزء من القيافة والبيان أي لأذب ثلاثة والآن نرى العرب لا يفقبون كلاماً باللغة العربية في التلفزيونات والله يعني في مكانه لا يعرف أن يركب جملة على جملة فضلاً إلا يتحدث بلغة أجنبية ليستعرض على ظلات الثقافه الثقافة وهو يحكم بلدا عربياً مسلمة تخصص العرب في البيان وفقدوه الآن وتخصصوا في القيافة واحتاروا الآن وتخصص في الأنساب وكثر فيه مززنا الآن أولا اختاره لهذا الوصف الذي قلته ثانيا كان في المسلمين من هم علماء بالقيافة مثل عبد الله بن أريق لكننا بسعى صلى الله عليه وسلم اطمأننا إلى هذا المشرك حتى يدفع شك الكفار فلو بقي أحد من المسلمين الذين هم عالمون بقيافته لحامت حوله الشكوك ولا وضعوا حول بيوتهم أعينا يتجسسون خطوات النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبعد الشك مطلقا وهذا ما يسمى بعنصر التوهيم عند المخابرات عنصر التوهيم ويستخد عند أهل الفقه أنه يجوز الاستعانة بكافر لكن استعانة بكافر على كافر وليس استعانة بكافر على مسلم هناك ضواضط استعانة بكافر على كافر في حالة التجرد ليس في حالة أخرى وبعضهم لم يقل بهذا إطلاقاً وعنى على القول الثاني بحول الله تضارك وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي في مكانه وهذا كان من دور الأطفال في هذه الإجراء المباركة اشترك فيها حتى الأطفال عامري بن فهيرة عبد الرحمن ابن أبي بكر علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة شوف أطفال الإسلام كيف خدموا الإسلام بما يستطيعون استخلف علي في فراشه لماذا استخلف علي في فراشه هل ليقتل علي لا قل أنه فداه بنفسه نعم هداه بنفسه لأنه كان قد ربما كان سيتعرض للقتل على أيدي هؤلاء الذين جاءوا يبيتون بليل يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي بالوحي هنا استخلفه بالوحي حتى لا يقول قائلون إن النبي صلى الله عليه وسلم نجى بنفسه وطرك عليًا وهو طيب صغير عرضةً للقتل هذا لا يقول به إلا غبي ونحن نعلم أنه لا يتنبأ إلا نبي أو غبي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبي فإنه حتماً كل واحد يتنبأ بعده غبي من المرزى أحمد غلام غبي النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليًا وخرج قلنا أنه اتخذ الأسباب لاحظ اتخذ الأسباب احتاطى للتجسس اشترى ناقتين قدم المسلمين قبله. يعني لم يكن إلى الوحيد ولكن لما خرج إلى البيت لم يكن هناك بد من أن يخرج أمام أعين من يترصدون قتله هنا لم يتخذ أي سبب لم يتخذ أي سبب تدخلت العناية الإلهية فورا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْسِرُونَ خرج النبي يقرأها ونزلت عليه قبل أن تقع ليطمئن قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال رواد السيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حفنات من الطراب ووضعها على رؤوس هؤلاء فلما أفاقوا من غشيتهم والنبي قد ذهب في عقر الليل نظر بعضهم إلى بعض يتضاحكون ويقول فوق رأسك تراب ويقول أخر بل فوق رأسك تراب فعلموا أنهم أغشوا وأنهم ممتنعون فلما دخلوا وجدوا علي في فراشه نعم لماذا ترك علي في فراشه أيها الإخوة لأن العرب أيضا من علم القيافة تستطيع أن تستدل بزمن الخروج من دفء المضجع أو برودته يعني يذهبون إلى الفراش الذي كان نائما فيه فيلمسون سخونته أو برودته ويقيسون الزمن الذي قام من الفراش ليخرج فبقي علي في فراشه ليحافظ له على هذا الدفء فيغطلطوا في قياس الزمن مطلعا أيضاً هذه دقة فيه ما دور المرأة في هذه الإجراء دور المرأة كان بارزاً جدا. أسماء بنت أبي بكر يأتيها أبو جهل بعدما فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراشه وقاموا يلتمشونه والناس عسلم وأبو بكر في الغار ثلاث أيام بقوا في الغار حتى ينقضي عنهم القدم والبعث فجاء إلى اسماء إلى بيت أبي بكر فدخل فسأل أسماء عن مكان رسول الله عليه الصلاة والسلام بكر فسكتت أسماء ولم تجبه وأجابته بغنظة فضربها أبو جهل على خدها حتى سقط منها القرط وسقطت هي أيضا ومع ذلك لم تعترف خرج أبو جهل يبحث وما كان من أسماء إلا أن أعدت طعاما وشرابا لترسله إلى أبيها وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت بذلك عبد الرحمن بن أبي بكر وتابعه عامر بن فهير بالماشية لماذا؟ حتى تمحو الماشية أخر عبد الرحمن ولم يستدل بأثر عبد الرحمن إلى أين يذهبون فيذهب عبد الرحمن إلى الغار ويطمئن على حال رسول الله وعلى حال أبي بكر ويقدم لهم الطعام ثم يرجع مرة أخرى إلى أسماء ولما كان اليوم الثالث كانت أسماء تحزم على الداب ما أعدته من طعام وشراب لتعطيه لعبد الرحمن فإذا به تسمع خشف الكفار وعلمت أنهم سيأتون ليتحقق مرة أخرى ثم خافت أن يطول بها البحث عن الحبل فقطعت نطاقيها وشدت بهم الحزان وكان لها نطاقين طويلة فلما وصل عبد الرحمن إلى سيدنا رسول الله ورأى نطاقي أسماء قال بشر أسماء أن الله قد أبدلها نطاقين من نور في الجنة لذلك أسماء لقبها ذات النطاقين ذات النطاقين لاحظ هذا المجاهدة والمكاورة في الدفاع عن الحق وعن سبله أولئك الرجال والنساء الذين وصلوا بالحق إلى قمة المجد. هذه النساء الإسلام هجأ أحد من, من أبوها أو زوجها أو كذا وأرغمها على فيه لهذا لا أذعنت للحق لم تقل أنها تريد أن ترضع كما يرضع الرجل أو يرضع الرجل كما يرضع أو المساواة الزائفة أو غير ذلك مما ينبغي ولم تقول أن الإسلام ظلم المرأة ولم تقول أي شيء من هذه الطرهات التي نسمعها في هذه الأيام هذه المرأة دافعت عن الحق بعرف إيمانها وعلمت الحق سدلاً وحجلاً ولم ترغم على ذلك هؤلاء هن نساء الإسلام إذ لو كان الرجال أو كانت النساء مثل أسماء لفضلت النساء على الرجال مطلق هناك أيضاً سوى رائعة في الغار لاحظوا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار نقولنا أخذ بالأسباب مو إذا خرج على الناس فأقشى الله أبصاره فلماذا يختفي في الغار؟ لماذا يختفي في الغار؟ اختبأ في الغار ليستكمل الأسباب البشرية هو لا يطلب العناية الإلهية وإنما تأتيه فوراً بالوحي تأخر الوحي عن أن يرشده فدخل إلى الغار اتخذ الأسباب البشرية ولكن في داخل الغار تدخلت العناية الإلهية مطلقة أنا لست ممن يؤيدون أن هناك عنكبوت نسجت هذا الحديث ضعيف لم تكن هناك أي عنكبوت إن شاء الله لماذا؟ لأن الإعجاز يكون أبلغ إذا لم يكن هناك عنكبوت يعني الغار ليس بأي عنكبوت ومع ذلك عجز الكفار أن ينحنوا ليروا أقدام رسول الله أيهما أبلغ في الإعجاز في الغار وصل الكفار حينما انتهى بهم الأثر يعني قبل أن تقع قصة عبد الرحمن ابن أبي بكر وعامر بن فهيرة وصلوا ويقولوا صاحب القيافة إن الأقدام فقال له أبو جهن أدريك أنهم يقولون إنك تقتفي أفر الطير بأنفك لكنك هذه المرة لعلك أخطأت هل يدخل محمد في هذا الغار وصاحبه أبو بكر هل يستطيع أن يدخل في هذا الغار وهذا الغار مظنة للسباع وللأفاع فتناقش في ثب الغار مدة من الزمن دون ان يستطيع ان ينحني اثناء هذه المناقشه ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول لرسول الله وهو يرتجف من الخوف اي ابو بكر والرسول يقول يا رسول الله, في فم الغار لان معصصم بكر ثم جاء بعده يقول يا رسول الله دعني اتي في فم الغار حتى اذا اطل احدهم فطعن سيقتلني بدلك شرط التضحيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لابي بكر ليطمئن يا ابا بكر ما ظنك الله ثالثهما استحضار المعية الكبرى لله الواحد للأحد الفرد الصمت ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لتحزن إن الله مع هذا استحضار المعية الكبرى ما ظنك باثنين الله ثالث هما ومن أروع الصور أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما داخل إلى الغار دخل أولا ليرى الثقب التي يمكن أن تخرج منها الهوام أي الحياة العقارب فنزع ما على صدره من الثياب وسد بها هذه الحجر وبقي له حجري. فجلس أبو بكر جلس جلسة ثم أطلق رجلي فأغلق بإحدى رجليه حجرا وبإحدى رجليه الأخرى حجرا أخرى ولما دخل النساء وسلم نام وضع رأسه على فخذ أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى لدغ أبو بكر من الحجر في رجله لدغته إما حيا أو عقرب فاشتد به الألم ثم صبر وخشي أن يتحرك فيوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة الألم دمعت عينه حتى سقطت دمعة ساخنة على خد رسول الله في استفقه فاخذ النبي عسلم بعض ريقه الطاهر وخلطه ببعض التراب ومسح به مكانا لدغ فشفي كانه لم يلدغ وهو يقول تربة ارضنا بريق بعضنا تشفي سقيمنا تربه ارضنا بريق بعضنا تشفي سقيمنا هناك صور عديده رائعه جدا يمكن أن يستفاد منها مجداً للبناء الدولة الإسلامية لكننا نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لولكم <تصفيق> الحمد لله الكبير المتعان لجلاله وإفضالاً منزه عن الكفير ومذل والمثال وصلاة ربه وسلامه على ذي قلب الضهر براس الحق وينبع النور وعلى أله وعثرات أصحاب الأفيدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنب هداه مقتفى أثارهم إلى يوم الدين والجزاء وما بعد إخوتي أحوال رسول الله كنا قد أبنا في جمعات بعيدة أن نجعل من الخطبة الثانية عنوانا سلوكيات يجب أن تصحى وقد طلب مني عديد من الإخوة من الإخوة مثقفون وغيرهم يقولون إن هذا ما امتازت به خطرتنا وينبغي أن تكون متجددة بحول الله دبارك وتعالى حق. فأذكر واحد من إخوتنا القضاء قال والله ما كنت أدري كيف يسير المرء مع أبيه في الشار حتى سمعتها في في هذه الفقرة يا فقرة سلوكيات ينبغي أن تصحها وسنسترشد إن شاء الله بهذه الأسئلة لأن هناك بعض السلوكيات التي سأل عنها ثلاث أسئلة أحبة الله لا أحبتها قال سمعت ذات يوم أذن يقول يعني في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله فهل يجوز الاتيان بلفظ السيادة في الأذان والإقامة؟ أقول إن شاء الله بحول الله أن بعض العلماء اختلفوا يعني في فروع هذا لكن الذي عليه الرجحان بحول الله تعالى أنه لا يجوز إقحام لفظ زائد في الأذكار التوقفية أما الأذكار التوقفية لا بأس فيما قال أهل العلم لكن الأذكار التي هي موقوفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نزيد فيها لأن أذكار تعبديا فمثلا لو صح عندنا أن نزيد لفظ السيادة في الآذان لا صح أن نزيد لفظ السيادة في القرآن عند قراءة قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله فلو فتحنا هذا المجال لزيادة لفظ السيادة لجاء من بعدنا ويقول نحن أحب نحب رسول الله أكثر منكم فيقول أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله ثم يأتي جيل ثالث فيزيد زيادة أخرى حتى يطول الآذان ويخرج عن سياقه فلذلك امتنع أهل العلم أن تزاد أي لفظة من التكر التوقيف ليست منه وهذا أقول في الأذان والإقامة والصلاة الإبراهيمية داخل التشهد داخل التشهد حينما ننتهي من التشهد نقول أشهد أن لا إلي الله أشهد أن محمد رسول الله على اختلاف الألفاظ ثم نقول اللهم صل على محمد وعلى ألي محمد يقول هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقولها في رفض التشهد فأيما زيادة زادت عن الأصل التوقفي فهي غير جائزة بحول الله تضارك وتعالى السؤال الثاني من العادات السيئة أن المغاربة كانوا يضعون الوشم لبناتهم في ايديهن وجباههن منذ طفولتهن لتزيينهن وعندما كبرت بعض الفتيات وعرفنا شرع الله والحكم في الوشم ان السؤال هل يكفي التوبه او يجب ازاله الوشم الوشم بالنسبه لمن وضعه وهو عالم بحرمته تنحقه اللعنه مطلقا كما قال النبي صلى لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقال فيه الواشمة لفظ, لفظ الحديث جاء بلعن النساء معناه أن المرأة التي ينبغي لها ويرخص لها في أن تتزين ومع ذلك لا يجوز لها أن تشهد بمعنى أن الرجل إذا فل على هذا تكون اللعنة عليه أشد فيسمى التنبيه بالأدنى على الأعلى مثلا المرأة تتنمص معنى تزيل حواجبها لتعدله تزيل حواجبها تلحقها اللعنة فإذا صنع الرجل ذلك يكون قد أخل من مرؤته ورجولته ولحقته اللعنة مضاعفة المرأة ينبغي لها أن تتزين ومع ذلك منعت من أن تصنع بنفسها هذا مما يغير خلق الله زينة المرأة في حدود ما لا يتغير فيه خلق الله تبارك وتعالى لأن الجمال جمال قلبي كما مفهوم لكن الذي يدفع المرأة لأن تتزين هو أن الرجال يبحثون عن الصور الزائفة فلولا ذلك لما اضطرت النساء إلى ذلك نقول هل يكفي التوباء أو يجب إذا يتلوش إذا استطاعت المرأة أن يعني وجدت الفرصة والمال لإزالها الوشف فعلت وإن لم تستطع المرأة لم تفعل هذا بمحض إرادته النفع البولية صغيرة فتستغفر وتلتج إلى الله تبارك وتعالى ولا شك أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم فلعل هذا الاستغفار حق من صنع بهذا من الأباء والواشمة وهي لدى الحق واللعنة في صغره وكانت صغيرة لكن حينما كبرة عرمت الحكمة الشرعية فإن استطاعت أن تزيل هذا الوش أزالته وإلا فلا حرج بحول الله تبارك وتعالى سؤال الأخير هل يجوز لمس القرآن بغير وضوء؟ نعم يجوز لمس القرآن بغير وضوء أصغر أما الوضوء الأكبر فلا يجوز لمسه ولا قراءته عند أهل العلم إلا أن تذره على قلبك إمرارا لكن القراءة بشروط الصلاة أفضل القراءة بشروط الصلاة أفضل ولمس المصحى بشروط الصلاة أفضل لكن إذا كان الإنسان مغطر وهو ليس على وضوء أصغر فقط لكن طاهر يستطيع أن يلمس المصحف ويستطيع أن يقرأ بحول الله تبارك وتعالى على نبذ الخلاف لأن قرن الله تبارك وتعالى لا يمسه إلى المطهرون قال أهل العلمي ربما المقصود هنا المطهرون تقصيد التظهر من الجنابة وبعضهم قال إن الإرادة هنا للملائكة أي لا يمس فهمه العميق إلا الملائكة نقول هذا ربما فيه بعض البعد عند من جاء بهذا وربما يحتمل المعنيين لكن خلاصة الجواب بحول الله تبارك وتعالى أن من حمل المصحف وهو غير متوضع لا يأثم ولكن حمل المصحف وقراءته بشروط الصلاة أي متوضئاً وطاهراً ومستقبلاً القبلة هذا من كمال أداب الطعاة مع القرآن لأنك إن لم تتحل بهذا الأداب لعلك لا تنتفع بهذه القراءة والقراءة أحياناً تذهب الغمة عن القلب وتذهب الهم عن النفس لغير ذلك مما تصنعه قراءة القرآن العجائب لكن إذا أخللت بهذه المبادئ وهو مبدأ استقبال القبلة والتنظف والوضوء وغير ذلك فلعل ذلك بحول الله تبارك وتعالى يكون أفيت في التأثير بالقرآن اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغاركا مرحومة واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشرق يا ولا تجع فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة وأجلنا اللهم من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز ويا غفار اللهم انا نسالك التقوى والعفاف والرزق الحلال والكفاف اللهم ارزقنا سترك الذي لا تزيله الرياح ولا تخلقه الرماح يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يريمه الحاق الملحين اذقنا يا ربنا برد عفوك اذقنا يا ربنا برد عفوك وحلاوه مغفرتك وحلاوه مغفرتك وحلاوه مغفرتك, وحلاوة مغفرتك انصر اللهم امير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس واجعله لنا يا ربي خير ساس وسدد اللهم خطاه على درب النفائس اطرد اللهم من حواشه الشياطين والوساوس والهواجس واقر عينه بوليه عهده وصنوه وسائر اخوانه اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فاعنه على كل خير ومن اراد بهم سوى ذلك فعرضه اللهم للمهالك وسدد في وجه المسالك وارجمهم يا ربنا بالنجوم الشوابك واغفناه بمشيئتك يا, يا مالك اللهم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 إنحازوا شيشوية على الجهاد اللي من الله بخير أنا كنشوك تصليوا غير قبلة لولا ذلك لما قال الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطرة المسجد الحارة شي شي ما شيشي شي بيت أقول الله ستقن به الله, الله أكبر أشهد إلا إلا إلا الله أشهد أنه حمد رسول الله حياة الصلاة حياة الفلاح ورغمت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام. أعتدلوا ترسل تزاحموا تراحموا وتقدموا صوت الشفور وليل لإخوانكم رحاب بين المناكب بمعنى بين الأكتاف لينتصف الكتف إلى الكتف والأقدام سد الخلل أقيم صففكم كما أمركم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 سَمَ الَّوْ تَعْلَمُونَ عظيم. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَّا يَمَسُّهُ فَ بِه الحَدثِ أَُم مُدَهِنُون وَتَجعَونَ لِزبَكُم أَنَّكُ تُكَذِبُون بَلَ إذَا بَلَوتِ نُقْرِبُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 Jentu naiim Wawamak in kan min azhahabin yamien Fasalamun lak min azhahabin yamien وصليه جهنم انما هذا لوح حق يقين فسبح باسم ربك العظيم الله اكمل